بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان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 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباى الاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكم ما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس لَجًا فبأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 رَبكُمَا تكذبان ولِمَن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكم ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء يَرْمِيكُمَا مَا تَكذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ فِيهِنَّ نَاقِصَاتُ طَرْفٍ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْ الااحسان فباي الاء ربكما تكذبان ومن دونهم ما جنتان فباي الاء ربكما تكذبان مدهامت فباي الاء بِكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ ضَافِتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ خَيْرَاتٌ حِسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ نَقَصْرٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفق في الخضر وابقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذل الجلال والإكرام